فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا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 يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون اشياتا ابصارهم توهقهم ذله اشياتا ابصارهم توهقهم ذله الذي كانوا يوعدون ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم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 قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنَا يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُون أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُون يَغْفِرْ لَكُمْ من بِإِلَاءٍ أَجَلٍ مُّسَمًّى يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ أَيُّ أَخٍ يَأْخُذُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يؤخر لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يجدهم دعائي في غار انا لم يزدهم دعاء الا غار وانني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واين جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصر انني دعوتهم جهارا ثم انني دعوتهم جهارا ثم انني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا كُ تُتَفَِّكُم إهُ كانَ غفار فكُ كان غحار